كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية 113. ناصية كاذبة خاطئة 114. فليدعو ناديه الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب.